تفضل تفضل تفضل أسل كل شخص سواء شاب ولا شابة ولا رجل امرأة ذمتكم كلكم اليوم من الصلصات الفير نحنا كنا في صفوف المصلين ولا كنا في صفوف المنافقين ونحنا نطالب رب العالمين يوم القيام الله يرحمنا أن يرحمنا برحمته ونطالب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يشفعنا وين أخلاقنا؟ النمم الأمم الأخلاق هل هذا أخلاقنا؟ يوم القيامة الله يقول يا فلان ولد فلان قوم للعرض بين يد الله كيف يكون موقفك بين يدي سبحانه؟ شو بتجاوب حق رب العالمين؟ وعندك هالذنوب يتخلى عنا سيدنا، نبينا آدم إبراهيم وموسى وعيسى إلا محمد صلى الله عليه وسلم ما يتخلى عنه إلا محمد صلى الله عليه وسلم ما يتخلى عنه ونحن أولئنا عن الصلاة وكان آخر كلامه الصلاة صلاة الفيح يا جماعي من صلى الفجر فهو في ذمة الله إزاك الله خير يا بو خارد من صلى الفجر فهو في ذمة الله عادي صديق يا أبو راشد تفضل من سنتين بتنصح عن الصلاة الشباب حاطين فكر في المخم خلاص 30-40 سنة بعدين بأتزوج بعدين بأصلي هذا روتينا و فرحنا كنا 3 سيائر يا أبو راشد سوى حادثي قدام عيني لين رحت عنده التي انطق الشاهدة ما قدر ما كان يصلي قدت لا أقول لا إله إلا الله ما قدر ما روحت صارخ قال أرى ملأكة العذاب أرى ملأكة العذاب الله يرحمنا برحمة يا براشد جزاك الله خير يا بخارد جزاك الله خير جزاك الله خير يا بخارد بارك الله فيك على هذه الموعظة الجميلة والله يعني أتمنى وأسأل سبحانه وتعالى أن يكون ذلك في ميزان حسناتك يا أبو خالد بالفعل سبحان الله يمكن نحن نستمع لكثير من المداخلات نستمع لكثير من المشاركات في البرنامج كلها متعلقة بالهموم اليومية متعلقة بالهموم الآنية التي نعيشها بالهموم الدنيوية ولكن انا صراحة شخصياً اتفاجأت بالمكالمة يعني جميل أن يذكرنا الإنسان أن نتذكر دائما وأن نتذاكر دائما المقصد الأساسي من وجودنا في الحياة هذه ليس المقصد الأساسي من وجودنا في الحياة هذه هو العيش هو الوظوفة هو السيارة هذه كلها وسائل صحيح الآن أصبحت من الضروريات في حياة الإنسان لكن هذه كلها وسائل وسائل لماذا من أجل الغاية الكبرى في حياة الإنسان؟ ألا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون ما أريد منهم من, من رزق وما أريد عبدالله مشتار جيم وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون ما أريد منهم من شيء ما, ما تحضرني الآية الآن ف فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من أجل عبادته جل في علاه فبالتالي الإنسان أحيانا تلهي الدنيا ويدخل يمين ويدخل يسار ويدهب يمين ويدهب يسار وينسى المقصد الاساسي والصلاه كما ذكر الاخ بخارز زاهر الخراسان الله, الله سبحانه وتعالى يثيب الصلاه هي عمود الدين عمود الدين اول ما يسال عنه الانسان يوم القيامه الصلاه فان صلح سائر عمله وان تصلح او انفسدت فسد سائر عمله نسال الله وتعالى العفو والعافيه ونسال الله سبحانه وتعالى يا اخ بخارز على هذه النصيحه الجميله اللي يعني طلعتنا من من, من من الهموم اليومية او الدنيويه التي نعيشها في هذا البرنامج الى هم ويجب أن يكون دائما أمام نصب اعيننا يا بوخار جزاك الله خير وبارك الله فيك وصلى سبحانه وتعالى يثيبك